بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما أدراك ما الحقه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 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ خَالِيَةً وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَاقُولَ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ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 فَلَا أُقُسم بماَا تُبصِون وَما لا تُبصِرون إن لقَوْل رَسولٍ كَريم.